إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغ وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذي على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين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 فَخَلَقَ الْقَوْمَ الْمَوْتَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنْ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 فقدرٍ فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعشاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ الْتَوْمَمَ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا نَائِمِينَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرُ رَبِّ أَزِلْنِ مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَالْتَخِيرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 ثُمَّا رُسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَاديثٍ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبَرَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وبنين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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مُنْكِرُونَ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا الحق وهو أهمل السماوات والأرض وما فيهن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 لقد أُوعدنا نحن وأَباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أَفَلَا تَذَكّرُونَ قل مَرْبُّ السَّمَاءِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ